هَأَنتُم ها هَؤُلاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ كَانَ يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ انتم <تصفيق> فقراء وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم